وينصرة الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السكين وَم وَاتِ وَ الأأَبْ وَكَانَ الابعَمًَا حَكيِيمَا بودَخِلَ مُؤّ مينَ وَمُؤ مِماتِ جَنَّاتٍ تَجِرمٍ تَحِجَ الأأَهَا خدلَ فيِي جاَم كَفّ وَعَنهُم سَلاتِهِم وَتَنَادَىٰ ذٰلِكَ ۚ تَضَٰحَىٰ فَوزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عليهم داءره ساء غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساء المصير وان الله جنود السماوات والارض وَكَانَم وَعَزيِيزًا حَكيِيمَا إِ أَرسَدْ ل كَشَادِ دَ وَمُ بَشّرَ وَلََذيرَاق بِتُكُ مِنُ بِالَّاجِ يُرْضَوْنَ وَتَذْدِلُوهُ ذِكْرَةً